إذ أَوْرُسَلننا إلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذبُهُمَا فَعََزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالَاوا إِا إلَيكُمْ مُرسَلُون قالَاوامَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَع مِثلونَ وَمَا أَنزَل الرَّحْمَالُ م شَيْئٍ إِ إن أَنتُمْ إِنْ أَتُم إِلَّ تَكذِبُون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان استطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب امين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 اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي خطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن ببر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 داهيني من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فالاهم خامدون يا حسره على العباد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 وَآيَةُهُ الأررض نَيتَةُ أَحيينَاهَا أَحينهاَا وَأَخْررجنَا مِنهَا حَدّ سَمِنْهُ يَأْكُلون وَجَعََّ فِيهَا جََّاتٍ مِن النَّخلِ وَأَحْنذِ وَسَجر ن فيِيهَا مِنَ الْ العيون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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا, نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خَلَقَ السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم